يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتُوَفَّى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها إذقها يأتيها إذقها فرت بأنعم الله فأذاقها الله فأذاقها الله لبازل دعوى الخوف بما كانوا يصنعون ولقد لا أهملن منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكل من ما رزقته الله حلالا أيذا واشكروا نعمه الله انكم واشكروا نعمه الله انكم يا يهود عدون انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما الا لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تطف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يسلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادو حرّنا ما قصّتنا عليك من قبل وما ظلمناهم وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.